راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت حيث لك قال ما عند الله إن ربّي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همّت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقد قميصه من دبر وألف يا سيد لدى الباب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 إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تواهب فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنعاها في ظلال مبين